بوك تو ديفانوستا تري ثلاثة الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال ان كان ما اذا كان لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني يا لا ادري ان لا ادري إن كان سيعود Я <تصفيق> لا أدري ان كان سيخابرني. لا ادري إن كان سيخبرني. Ці <تصفيق> كان حقا يحبني. كان حقا يحبني. Ці إن كان حقا سيعود إن كان حقا سيعود تي па телефона йон мне إن كان سيخابرني إن كان سيخابرني. إني ما إذا كان يفكر فيا إن تساء ما إذا كان يفكر في يا <تصفيق> بت سبيتي يين شيء إن لا أتساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى إن تساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى يا بت السبي خلوس اني لاتساءل ما اذا كان يكذب اني اتساءل ما إذا كان يكذب تي ما إذا كان يفكر في حقا ما إذا كان يفكر في حقا ما اذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما اذا كان لديه واحده أخرى؟ تي كاجا ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما اذا كان حقا يقول الحقيقه يا сумняваюся تي сапрауды يون ما إذا كان يريدني فعلا اني أشك ما إذا كان يريدني فعلا يا سمنياويو ستينابيشا يون مني ما إذا كان سيكتب لي اني اشك ما إذا كان سيكتب لي لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني أشك ما إذا كان سيتزوجني تي ما إذا كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني تي ما اذا كان حقا سيكتب ما اذا كان حقا سيكتب لي ما إذا كان حقا سيتزوجني ما اذا كان حقا سيتزوجني